يا خيالي صف جن حالك بجو صفا فقرض من صفات و من عن عيون جنسين الهواجس في خفا شرد لا بر اعطني معطاه يوسف لابوه بجيته المقام أكبر من النحت في صم الصفا والمكان تقول حاتم وديوانيته شرد إلى برات بقضب ميت حيت عند ابن مرسانة لا فراح نورا ما طفا كان هلال العيد ذا الليل تثبت رويت شيخني عز المراجل حبها ونشرب نحبها ذريته يا خيالي صف جن حالك بجو صفاء فوق روض النصفات ومن بعيده عن عيون قرمزيه الهواجس في خفا شرد لا بقى كابر ام الروس كابر رصيده من وفاه يبطي العساه ما ودعه في ماليته قبل من فعله ما يقرم معك المتافه في رحابه مع ظما طيب وسانيته يا خيالي صف جنح عليك بجو صفا فقرض من صفات وهم باريته عن عيون قرنس الهواجس في خفا جرد لا برات بقلب ميت غصت الأرض من وسميت السلام اللي على الكون لو وزع كفا كل مخلوق من الخلق يصلح نيت يا خيالي صف جن عليك بجو صفا فوق ظن صفا تاوه نسينا الهواجس في خافا شرد لا بقلب قلب ميت احيته والهواجر صيته وهم نابهم ما قد غافا الكرم والجود بيدينهم ملكيته مستحيل انك تجد هاجر لو مستحيل بينهم حي نار ميتة يا خيالي صف جنح عليك بجو صفا فوق روض من صفات وهم ماريت عن عيون مقرمسين الهاب في خفا من ذكره الكل معلوني شفى لا اله الا الله اشهد بوحدانيته والختام ازكى صلاته لروح المصطفى وله صحبه من سار حسب صيته يا خيالي صف جن حالك بجو صفا فقر ضمن صفاته ومماريته عن عيون قرمزيه للهواجس في خفا اشردت لبرا بقلب ميت احيت